قلنا من الجنايات في الأسماء والصفات بأن التشبيه الذي وقع فيه طبعا مفر من التشبيه إلى التعطيل والتعطيل بنوع متلاعب فيه يعني المعطلة الجهمية أفضل من الأشعارة في هذا الباب يعني الأشعارة عملوا إيش عطلوا بزعم إيه التأويل تلبيسا على الناس وإحنا قلنا الكافر الأصلي بيكون, بيكون يعني أهوا على المسلم من إيه من المنافق الكافر الأصلي أهو على المسلم من المنافذ؟ لا نشبه هذا عشان ما عميب عميب أقول ش قبرته شعرة عملوا عاملة وطونه لك المكفرة لا إحنا نقول لا نقول بذلك نحن نريد نبين بس الفارق في هذا الباب أن الذي يلبس على الناس لما ما يأتيش سيدة كما يقول الهنود ما يأتيش صراحة بي... ويلبس على الناس هذا على الأغرار الأغمار يعني هذا يعني العطب به يكون أزيد يعني لو جاء المعتزلة وقالوا هي الآن القرآن ليس بكلام الله القرآن مخلوق كالشجر كالسماء كالبحر كالنهر كالسمك أتوها إيش كما قالوا تصريحا فهذا يمكن للإنسان حتى الغر أن يتجنبه وأن يخشى منه وأن يجزع أما الثاني اللي يأتيك الحية بنعمة الحية ويقول لك لا الله يتكلم والقرآن كلام الله وإذا ما حصت النظر تجد أن المؤتزل أعدل منهم قول لأنهم يقولون الذي بين أيدينا هذا إيش عبارة عن كلام الله الله أي ما يتكلم ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه فعلم ذلك جبريل فأتانا بما, بم... ب... بما علمه من نفسه عبارة عن كلام الله ثم خذ الطم الأكبر بقى. يقول لك إن كان في... في... بالعبرية فهو إيش؟ فهو توراة وإن كان بال... بالسريانية كان إنجيلا وإن كان بالعربية كان إيش لما تال الموضوع يبرميه استغفر الله يبقى لا تأخذ بأمر ولا نهي فيه هذا, هذا لازم قولهم هم لا يقولون باللازم لكن هو هكذا هكذا التزوير الذي هم فيه فهم أخص قولا من المعتزل في مسألة الكتاب مسألة القرآن وإن شاهدوا على الناس أمام الناس أنه إيه أنه كلام الله وفي حقيقة الأمر هم ينكرون أن يكون كلام الله وينكرون أن يكون الله قد تكلم هم بتأصيلهم أنهم يقولون الكلام حادث والحادث لا يكون إلا جس أو قالوا الحادث إذا حل بالحوادث حل به الحوادث كان جسما والجسم حادث إذن فالله حادث يبقى ما فيش كون كمان هم أصالة في تأصيل فهمهم للكون بسألة الحوادث دي الصان إثبات الصانع بالحوادث قالوا لو كان الصانع بقى القديم اللي هو الأسلي كما يقولون حل فيه الحوادث فهو حادث اتهدم كل ما يبنون وهؤلاء كما قلنا متاثرين بإيش؟ ه بالفلسفة، بالفلسفة فقط ده ولذلك هم عندهم توقف في علم المنطق. تلف فالحين فيه، ولذلك أضاعوا على الناس كثير من من مسائل الأثر. فنقول بأنهم في التأويل أشد من الجميع الذين عطلوا تعطيلا صريحا. سنباي جنايتان بقيت لنا في الكلام على اسماء الصفات الجناة الأولى جناة التأويل، الجناة الثانية جناة التفويض ما منهم برضو اناس قال لك طب خلينا بقى احنا ايه نكون اذكى من الذين تلعبوا بالرؤوس وقالوا بالتحريف قصدي اقصد بالتاويل اقصد بالتاويل لا بالتحريف هؤلاء يقولون لا نتوق... نقول نؤمن باللفظ الله استوى استوى احنا نؤمن باللفظ لكن لا نعرف يعني ايش استوى استوى دي ما لهاش معنى المعنى فوق في السماء عند الله لا نعلم المعنى تفويض جنايه نرد على فيما وبعد ذلك ندخل على صح مسلم مهما طال منا الوقت حتى أنا أريد ننجز هذه المسائل أقول الجناعة الأولى الجناعة في التأويل التأويل اللغة هو رد الشيء إلى الغاية منه المراد من الشيء تبحث عن المراد هذا معنى التأويل تدور وتحور وتكرح تتصل إلى الغاية طيب. وفي الاصطلاح أيضا هو رد الكلام إلى الغاية المراد, المراد منه هو رد الكلام إلى الغاية المرادة منه هذا بنسبة لإيش للتأويل لذلك لأن الشافة كما قلنا نقول أمنت بالله بمجاعة الله وعلى مراد الله وأمنت الرسول الله بمجاعة رسوله على مراد وهذا ينفعنا جدا لأننا قد, قد نؤول عن الظاهر بدليل قوي في ذلك لما ونصل به فنقول وهذا مراد الله لأننا نبحث عن ايش نبحث عن مراد الله نبحث في كل الأحكام عن عن مراد الله جل في علاه التأويل ثلاثة يعني ثلاثة أقسام أو له معاني ثلاثة المعنى الأول في التأويل هو التفسير أو قول المعنى الأول هو ما تقول اليه حقيقة الشيء ما يقول لي حقيقة الشيء هذا الذي قال فيه العلماء الوقف فيه لازم في قول لا جل في والذي انت عليك كتاب منه آيات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما شبه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وأما الذين وابتغاء تأويل وما, ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا قال قف وقوفا لازما هذا الوقف واجب لازم إذا قلنا أن معنى التأويل وما تقول حقيقة شيء إليه هذا غيب والغيب لا يعلمه إلا من إلا الله أجل في حتى في الجنة في الجنة هناك موز تفاح هناك نساء لكن شوف البون الشاسع الله ما ربنا رب ندخل الجنة وننتهي من الدنيا وما فيه يعني الدنيا فيها ما فيها من المصاعب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش مستريح ومستراح منه هناك موز هناك انهار من لبن من خمر من عسل ايش العلاقه بينهم ونساء ونساء العلاقه اسم فقط كما قال ابن عباس لا, لا مشابهه بين ما في الدنيا وما في الاخره إلا إيه الأسماء لأن النسلم قال قال الله تعالى عددت العبادي الصالحين ما عين رأت ولا, ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهنا يقولون يقول علماؤنا بأن شيء حقيقة شيء هذا من الغيب أنت تؤمن به فقط فتقف فتقوله ما يعلم تأويله إلا الله لذلك يقول الله جل في هل ينظرون في سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل إيش قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعه في لنا وهنا تأويله أنظر كيف يصف الله لنا عندما يرون التأويل الحق حقيقة الشيء قال ولو ترى إذ وقفوا على النار أو التأويل والآن مفهوم يعني الله يعني